فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أمزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى ewa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika